الله الرحمن الرحيم وجبالك أوحينا إليك روحة عبرنا ما كنت تغري الكتاب الذي وام وذلك جعلناه نورا نورا نهدي به ما نشاه من عبادنا وإذا كان تهدي إلى سراث المستقيم سراث الله الذي لهم في السماوات وما في الأرض ألا إلا الله قصير الأمور إخوة الإيمان والإزدان نعيش مع دور الحق والإيمان مع المناثر على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آياتهم بينكم من كتاب الله سبحانه وتعالى يدوى علينا في العلم والقرانين إذا عيد وضيلة القرآن الشخص النعماني القارئ في تحالي لزعو التلميزون العربي والعالم الإسلامي كله على مقيم المدينة الفيون الله نوفي توقف لكم لبطوحيك الاستماع فليخفضت المشهورة حيات الله حيات الله الله Thank <laughs> mm -hmm. <laughs> you. Oh, I'm going to Okay. it's love من قوبلي وسن I'm من آنی و نه وما كان لنا إذ أن bánh والله هو يقد a mo husaawa batul دیگر All right. Oh. <laughs>